سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدَ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَأَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الصادقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله اولائك هم الصديقون والشهداء لهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك Sari kata oleh SDI